ألم يَأْتِكُمْ نبوء الَّذِينَ كفروا من قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ولهم عذاب عَذَابٌ ذلك ذَلِكَ بِأَنَّهُ كانت تأتيهم تَأْتِيهِمْ بالبينات فقالوا فَقَالُوا أَبَشَرُوا فكفروا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا واستغنى الله والله غني حميد حَمِيدٌ الذين كفروا ألا يبعث قل بلا وربنا تبعثنا ثم لا نبأ الن بما عملتم وذلك على الله يسير فأأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أزلنا والله بما تعملون خبير يجمعكم ليوم ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وآطي الله وآطي الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتسبحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن ينقشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويوفر لكم الله شكور حليم عالم الويب والشهادة العزيز الحكيم